وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍّا وَقَوْمَ هُوْدٍّا وَقَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ نُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ